پرامز داوی اسلامی خلافت تاسو خلافت مو او د پر د خپل او خراसان, خلافت دا د خراسان دا پرمیت پدورا دا خلافات د مرو قوردا د له تاسو ته دوا پوره دي کمیږي ان شاء الله جردشي د خراسان سر خندون کی پلان و خراسان د خلافات اسلامي تور بیرغ غوره کوو آو د خلافات سیم سفيبه ورس پربري پرموندري خلافات دی For the sake of Allah, we will watch through the game It's all the paradise where I will meet us We are in love, just as you love the night For the soldiers that fall in the night They fight in the day and the night chipa na vm tapalo aur <laughs> asal virayat sa halasharat kevi aur idunki no nur jaha soldiers of the duty mut we step runnare mut soldiers of allah aqo amore pray on the same of we o mashudage i will make that to بسم الله الرحمن الرحیم دخلافت غگراری و قدر منوردن کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قدر منوردن کو اسلامی خلافت د اقبی په غرپال او رسنی او د غر په ونده پلو شو زینو ملایانو بیلا بیل درواغ دروازه برخړی دی او د همزه درواغو د پارا د اسلامی خلافت تعقید تر عنوان لانیمو پام را ګرځوم یو لن مطلب ده بیر خلکو ته زموږ د اقبی بارے کړی د دروازه نسبتونه کړی چې د دلیل و اساس نه لري چې په بارے کې دا ویل کېږي چې موږ مسلمانان کافران بولو ویني مباح و حلال و غنیمت او مالونه حلال او غنیمت ګنو او خلک په اسلامي دولت کې د توري په زور په داخلي دو دا مجبورو په دغه بنا خپله او تګلاره پلان لاندې ډول خلکو ته بیان او کوو څو د خلکو درواغ د دوی پر مخ ور شي او کوم درواغ جن ته اوس زرولاره پاتې نه شي دوستانو او خوشبینو شکونه او شبهات رفه شي او حق په خپله څېره کې ولیدل شي لومړی دا شرک د ټولو نخو نیخانو او کول فرض او لازم بولو او د شرک ټول وسایل حرام ګڼو ځکه امام مسلم په خپل کتاب صحیح مسلم کې د اسدي څخه روایت کوي اشبال ما ترانی بن ابي طالب رضي الله عنه اول تا ده کار از مواریث و نصاره مکه ما تر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وخت سپارلی وه چې هغه دا چې کوم بوت کوم شکل او قالب بیل نه پریک دی مگر ختموی پي او کوم چې قبر بنګوري مگر حواروی پي دوم دویم. از مشرک او مرتده فرقه ده ډیرو اسلامي او شریع احکام و د تطبیق څخه انکار کوي داریم ساحر کافر مرتد او واجب القتل گلو او دا دا دانی ولیس خورستا دنیای احکام جاری کولکی دا, دا, دا مخه بند بولو زکا چی ممارد اللہ تعالیم فرمائی د ساحر حد بطور وحالی چلورم کوم کس چې ځان مسلمان ګڼي او د مسلمانانو قبرې ته لمونځ کوي خو ځینې ګناهونه ورڅخه صادرېږي لکه غلا زنا شراب خوری او داسې نور د داسې ګناهونو په کولو کافر نه بولو څو دغه روا او حلال ونه او د ایمان په کې زموږ عقیده معتدله ده نه د خوارجو په شان زیاتی کوو چې په ګناه کولو خلک کافر وګڼو د مجاو فرقې په شان ډېر ښکه گناه چې ګناه کول ایمان سره بنده ته تا تاوان نه لري بلکې وایو چې په ګناه بنده اسي او د ایمان کمی ورباندې راځي څوک چې د و کلمه وای او د اسلام ی وکړي او داسې کار ونه کړي چې اسلام پرې له مینځه ځي دغه سره موږ د نورو مسلمانانو په شان او سلوک کوو او د ده باطني حالات اللهتعالی ته سپارو کفر په دو ډوله دی لوی کفر دویم وړوکی کفر او د حکم به به هغه تطبیق کېدای چې قولا عمل یا اعتقادا شي او د یو شخص په باره کې د کفر حکم او دا چې دا, دا, دا به همېش په دوزخ کې دي د کفر د ثبوط د شرطونو او د موانع د نشتوالي پورې اړه لري پنځم د فیصلو وړاندې کول به الله اللهتعالی شریع قانون ته د اسلامي دولت د شریع محاکمو د لارې ترسره کېږي او که تحقیق او څېړنې ته ضرورتو څېړنې به ترسره کېږي ځکه چې تاغودي محاکمو ته لکه وضي قوانین قومي جرګې او د سنور د فیصلو وړاندې کول د اسلام څخه وتل دي او د اسلام خلاف کار دی ځکه اللهتعالی فرمایي و من لم بما عنزل الله هم الکافرون او څوک چې الله تعالی جل جلاله په قانون فیصله و کړي نو دا کافران دي شپږم رسول الله صلی ى ه ولم واجب الاحترام ګڼو او د ده د وینا په وړاندې ځان مخ مخته کول او خپل قول یا رایې پرې چت ګڼل حرام بولو او سوک چې دغه مقام او مرتبې او د او د ده نیکوکارو اصابو مقامونو او مرتبو ته سپږ او توهین کوي خلک مرتد او کافر بو ځکه الله تعالی جل جلاله فرمایي انا ارسلنا که ومبشرا مبت شهيدي كونك أو زير وركونك إليكالي إيه مسلمانو ده ديل بارجي ده سبحان الله ده أعطى بابا صلى الله عليه وسلم إيمان راوي أو ده أعطى مرسله وكره أو ده عدرا نبيني زه تكره أو باقي بيان أو ده أعطى بساباو بيجاكي أو ده سبحانه فرماي محمد رسول الله والذين معه شداء وعلى الكفار رحماء وبينهم محمد صلی الله علیه و سلم دلته تعالی پیغمبر دی او کوم کسا چې ده غسر ملګری دی دوی په کافرانو لري سخت دی او بخپل منځوري کې یو بل باندې رحم کول کېدی هم او په دې چې المانیت یعنی لادینیت په هر شکل او رنګ کې وی لکه قومیت یعنی نشنلیزم او وطنیت کمونیزم او نور ټول کارا کفر او د اسلام خلاف کار او د اسلامي ملت څخه په دغه هر هغه کافر بولي چې په ځینې سیاسي ګندونو کې عملي برخه شغا په یو او بل یادېږي ځکه سره الله تعالی د شریعت تبدیل او د میدان څخه لرې کول او د اسلام دشمن خلکو لکه صلیبیان روافظ او دارنګ نور ټول مرتدین په مسلمانانو او د الله جله جلاله په بندګانو مسلد کول دي اللهتعالی فرمایي وان الشیاطین له یوحونه الى اولیاهم شیطانان دوستانو په کې شکونه اچوي د دې لپاره چې هغوی له سره جګړه او شکړه وکړي او که تاسو د دغه خلکو پیروي وکړئ نو تاسو به په یقیني توګه مشرکان شئ او ځینې ډلې چې د اسلام په نوم یادېږي لکه حزب جعفری حزب الاوي او داسې د دا دوی دو منهجونه د کفر منهجونه او د اسلام څخه خارجونکي منهجونه دي د نورو کوفی منهجون سره هېڅ فرق نه لري رهبران او کار کې مرتد دي البته د عامو خلکو باره کښې د کفر فیصله نه شو کولی تر څو شرعي حجت پرې قایم شي اتم دا ایشغالګرو مراد کړون کې مرتدد او کافر بولو هر قسم همکاریو کومبچور سر کوي لکه لباس او تعام الهایا او د سنورو بخشونه چې په هغه سره حق قوي کېږي او خپی کله کېږي دا قسم خلک په دې عمل مباح او زموږ هدف ګرځي نهم دا وخت چې اون لوس د مسلمانانو د لاس څخه وټله jihad فی سبیل الله فرض عین ګرځو او د اسلامي دولتونو د آزادولو لپاره د ایشغالګرو بلاسو څخه د اسلام مسلمان امیر د قیادت لاندې او د فرض عین جهاد فی سبیل الله نه منع کول د کفر پسې لویه ګنا بولو امام ابن او د کفر پسې د في صبیالله څخه منع کولو نه لویه ګنا نشته فاسق شخص په سبب چې بل څوک یې په فسق د مسلمانانو وطن بل چا ته سپارل هم لسم او په دې لرو چې کله په دولتونو د دو کفر قوانین غالب شي او د اسلام څخه غیر د کفر احکام په جاری جاري او روان وي دا د کفر دیار او دولتونه شمېرل کېږي خو ددې دا, دا مطلب نه ده چې موږ به یې ټولو اوسېدونکو کافر وایو خو په دې شي ټولو اسلامي دولتونو کې د تاغوط قوانین جاری او نافذ دي نو د دغه ټول حاکمان او فوجونه کافر او مرتد بولو او د دې سره جهاد کول د څلویش غالګرو هم اهم او اول بولو د دې کبله دا خبره د خلکو غوږونو ته موک به هر هغه قوت سره جنګېږو چې د اسلامي دولت په خلاف هملا تړلي هر نوم چې ځان ته کیږدي عربي اسلامي او که هره ډول وي او د دې نه صحت ټولو ته کو ځانونه د صالبي شغالګرو ګډان ونه ګرځوئ یولسم د تاغوتي او مرتد دولت د پولیسو او فو سرجهال او جنګ واجب که په هره بانه حزر ځان بدل را بدل کړي او کوم محسصه یا تعمیر چې تاغوت مرکز وګرځول شي نو موږ به یې د هڅه کوو دولسم د اهل کتاب او داسې غیر مسلمه ډلو ټپلو وجود په اسلامي دولتونو کښې د مهاربینو او جنګیانو حیثیت لري دوی ته د زمیانو حکم نه دی پاتې ځکه ډېر دلیلونه شته چې دوی د ذمي معاهده ماته نو که امن امان لري نو د سر به یې معاهد او تازه کړي د اسلامي دولت په هغه شروع چې عمر علیال لم ورته یښودي او دوی مات کړي ودیارلسم کوم خلک چې د جهاد په میدانونو کې لګیا دي دوی زموږ وروڼه دي د کفر او فجور نسبت ورته نه کوو خو د یو اهم ورځني واجب د مخالفت په سبب ورته ګنهګار وایو اگر ورزنی واجب د یو بیرغ لاندې د اسلامي مجاهدینو را ټولیدل دي څوارلسم کومه ډله یا شخص چې په مر نومېږي چې د شغالګرو سره کومه اتفاقیه لاسلیک کړي هغه باطله او موږ یې په نه شو منلی نو اشغالګرو ته اختار دی چې د دغسې اتفاقیاتو څخه پټ وي او که ښکاره چې د اسلامي دولت اجازه پ کې نه وي ځان وژغورئځ دارښتینو با عمله ولا ماو زق او احترام واجبه لازم بوله او د تدریس خبر دفاع کوو زره وخت ورڅخه في او حکومت هم غواړو او کوم څوک چې د ضغط په طرزه طریقه روان وی او په دین کې مداخله کوي یعنی د دین د بعض امور زغتیریږي هغه رسوا او پس زار اسو شپرسم کوم چې مخخه مخه جهاد بلار کې برخه محقه او مرتبه پیژنو او د خپل جهادي مرتبه سره سر په پالکیږي او د کور او اهل او مال بارکه باه د حفاظت کوخخ ولا سم دغه ویرصره چې کوم مسلمانان بنديان دي او یزمه کې کفارونی ولی داوی د خلاصولو لپاره کې به کوشش کوي په جنگ یو که په فیدیه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بندي خلاصولو کې به کوشش کوي دا د بندیانو د فامیلونو باندې بچو او د شهیدانو او د بل بچ سرپرستی او پالنه واجب وره ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غازی د جهاد په وسایل سنبالکړنو کې شو لکه خبرې چې غزا و جهاد وکړ او چې د غازی د کور او بالب په با خیر سره وکړه لکه چې جهاد او وکړه د خپل کړ واجب بولو اگر که دنیا زنی فایدیه و د دلا سوزی او دنیاوی علم هم دوم لازم بولو چی مت او متور تزورت لري و زیات زیاد مباگر و ترسو ده شرعی حدود پچوکار کیوی نولسم ټول هغه څه حرام بولو چې د بېسطرۍ او بېحیایي طرف ته پ کې دعوت وي د ښځو مخ پټول واجب او لازم بولو او وعفت و پاکدونی ورته لازم بولو او بې سطري او نارینهو سره خوا پخوا کېدل ورته حرام او کنو وګڼو ځکه اللهتعالی فرمایي ان الذینه یحبون حبون شی الفاحشتو في الذین امنو کوم خلک چې غواړي چې د مؤمنانو منځ کې فحش او بېحیایي راولي دوی په دنیا او اخرت کې د دردناک عذاب مستحق دي اللهتعالی پوهېږي تاسو نبوه إيجي وآخر دعوانا أن ينحمن لله رب العالمين. <تصفيق> سالحانیم نه، یروی باغی حق القيا. او دي بطور. دي بطور. تبني صراحا يومنا يردي بغيا اعيا اخلصوا حقا يا وراي لما لمن ربك حق القيام استعصى الدفول وحكي ايزيا هناك كان تبني صراحا يومنا يردي بغيا اعيا في خلاف الاسلامي desire donc سال ده شریکو این طرفو دگر و باز او مرتدير تفرجاس سيء ترانو ملايانو ايدو كفري او بي قانون مشرحينو او مدرسينو ايدا عيساي او سياحي فرمركزو نفترو ادارو موزف وحنخيلو اي عبد ومقوع شيطان ستدر اندقاروشي دا من دا اسلام فباسر ايدو كفر <دورال> دخواری جوطفی مسنبال سعودی اسلامي خلافت پر خلاف و مخالف زنگوری خلئے رٹولیکڑای رٹولیکڑای رٹولیکڑای رٹولیکڑای تا صبح پوشی چی تا صبح ہرتی سمرا سنو تا بحث سنو فہو خصوصی مجلس سنو خبریو خبریو خبریو دنوئی اللہ جل جلالہ حمد و چی اسلامی خلافت اوس پر پراخ پایوان اوس کردی عروس او سرخندون کی فدايان لری، دو به باسی. کمون خبر نشوم تا غلام شاهر در, در, شل در بإذن الله. بلغوا منا بابك السلام الشرفيه <تصفيق> و زائر الاسدي مؤمن اريدون كه د اسلامي خلافه زرو سرخنديانو ژغرزوراند تاسو ته د المؤمنين حفظه الله دا وروسته بختوج بعد پختوژ باړه اريدلې وا اساس د ډیرو غختن پاساسنن همدا اروپا لوينا عربي جبا د المؤمنين حفظه الله په خواږه كلمة كلمه لمولانا امیر المؤمنين أبي بكر الحسيني القرشي البغدادي حفظه الله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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما حقا إنه وعد الله الذي وعد وخبره الذي صدق فها هو العالم الكافر اليوم قد حشر ونادى وتحالف وتحزب وجمع كل كيده وتألب كيده وشركاءه وأحلافه وأولياءه لحرب الإسلام وأهله وكيد المؤمنين ودينهم بكل ما يملكونه من كيد وما يقدرون عليه من آلة حربية وعسكرية جوية أو برية أو بحرية كل هذا للسعي حثيثا لإطفاء نور الله وعداوة لدينه ومنهاجه في الأرض وخوفا وهلعا من أن تعود لأهل الإسلام والسنة خلافتهم وقوتهم ويعود لهم التمكين والظهور كما كان أول مرة إن هذه المعركة المستعرة والحرب الشاملة والجهاد الكبير الذي تخوضه دولة الإسلام اليوم ما تزيدنا إن شاء الله إلا إيمانا ثابتا ويقينا راسخا بأن ذلك كله ما هو إلا تقدمة للنصر المكين وإرهاصا للفتح المبين الذي وعد الله عباده فإنا نظرنا في كتاب الله وفي تاريخ جهاد هذه الأمة الطويل لعدوها فرأينا أن الآية البينة على قرب هلاك عدونا وزواله هو يوم شروعهم وإيذانهم بحرب الله ورسوله ودينه وإيذائهم عباده وأولياه والسعي لإخراجهم من الأرض التي لله يورثها من يشاء من عباده يقول الله تبارك وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا إن بداية نصرنا وأشرفه وأعظمه وفي غاية ما يكون عليه عدونا من التجمع والتحزب والتفاخر والتكاثر فهناك يدفع الله عن عباده وتتجلى لهم آثار قوته وعزته وجبروته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 فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين عباد الله إن الإيمان لا يتم تمامه في نفس جماعة المسلمين حتى تتعرض وتستعد لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيمان ومواجهة أهل الباطل بجميع قواهم وهي تتعرض في ذلك الجهاد وتلك المجاهدة لمطارد الابتلاء ومرارة الأذى وتصبر معه على النصر والهزيمة ويصيبها من الخوف والزلزال ثم تثبت ولا ترتاب وتستقيم ولا تلتفت وتنضي في طريق إيمانها الراشد إن شاء الله ولولا هذه الأحزاب وهذا الجهاد لضعف الإيمان وما زاد وفسدت القلوب وما صلحت ولرأينا النفوس تأسم والهمم تسترخي والإيمان يذبل وهكذا يكون الحال حينما نبتلى بالرخاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين لقد أرصد أعداء الله من اليهود والنصارى والملاحدة والرافضة والمرتدين وأمم الكفر جمعا إعلامهم وأموالهم وجيوشهم وعتادهم لحرب المسلمين والمجاهدين في ولاية نينوى بعد أن رأوها قاعدة من قواعد الإسلام ومنارة من مناراته تحت ظل الخلافة فأرقهم حياة المسلمين فيها أعزة آمنين وأرهقهم أن تحقق للناس فيها مثالا لحكم الإسلام يرونه ويعيشونه ويستفيئون ظلاله وينعمون بخيره وبركته وهذا غاية ما يخشونه ويخافونه لأنه سبيل امتداد نفوذ الإسلام واتساع ربعته ودخول الناس فيه فلا أهلنين وعامة ويا أيها المجاهدون خاصة الله الله في دين الله إياكم والضعف عن جهاد عدوكم ودفعه فإن ذلك ينقض نور الإسلام ويطفئ نور الحق يا معشر المهاجرين والأنصار امضوا على بصيرتكم واصبروا على عزيمتكم صبرا على الغصص فكأن قد اندمل شعث الشتات والتأمت كلمة الخير والعدل ودفع الحق الباطل فإن لهذا اليوم ما بعده والصبر خير في الأمور عواقبا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 الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم واعلموا أنه لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمؤمنين منها متنفسا فيا كتائب الانغماسيين ويا قوافل الاستشهاديين ويا سراي الاقتحاميين يا طلاب الشهادة والحسنى وزيادة يا سعة إلى الجنان والرضوان انطلقوا على بركة الله فإن الحرب حربكم، حولوا ليل الكافرين نهارا، وخربوا ديارهم دمارا، واجعلوا دماءهم أنهارا، فإن ذلك هو الحظ الأوفر، والفوز الأكبر، بصحبة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولائك رفيقا، وليكن لسان حال أحدكم، وأجلت إليك ربي لترضى فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا لقد أذقتم الكافرين الأهوال ومرغتم أنوفهم بالأوحال فديناكم بأنفسنا لقد كنتم وما زلتم بعد الله نعم الظهر والسند ونعم الساعد والمدد يا أهل السنة في العراق أفي كل مرة لا تعقلون استمرأتم الذلة والمهانة حتى رتعتموها وتهتم كما تاهبنوا إسرائيل من قبلكم اوما ترون الرافضة كل يوم يسومونكم سوى العذاب يغزون بلادكم بحجة محاربة الدولة الإسلامية ثم لا يبرحون حتى يقتلوا رجالكم ويأسروا نساءكم وذراريكم تارة ويشردونهم تارة أخرى وما ترون العراق تفرغ مدنها من أهل السنة وتحشى بأرض لخلق الله وشر من وطئ الحصاء انظروا إلى راياتهم وهم يقاتلونكم اسمعوا شعاراتهم وهم يحيطون ببلادكم تأملوا في صنيعهم حين يخرجونكم من أرضكم واسمعوا نداءاتهم وهم يصرخون بالدعوة إلى غزو أراضي السنة كلها من عراقكم إلى شامكم إلى نجدكم بل إلى يمنكم يا أهل السنة لقد مارس زعماؤكم في المنطقة أحط وأحقر صور الخيالة عرفها التأريخ فباعوا القضية وسلموا أمركم وأرضكم لعدوكم فها هي مناطقكم يقتسمها الملحد الكافر والمشرك الرافضي والنصيري الحاقد في مشهد باطني خبيث مكشوف يراه ويسمع به العالم أجمع وها هي حلب تواجه أعتى وأشرس حملة النصيرية بدعم مجوسي روسي كافر يهدفون من خلالها إلى إقامة كيان النصيري بديل واستخيانة الفصائل المرتدة المنشغلة بقتال الدولة الإسلامية والساعية لإزاحة حكم الله من الأرض في سبيل مصالح أسيادهم وداعميهم من دول الكفر وما تزال خطط الروم وما يزال مكرهم جاريا ساريا حتى في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم لتسليط الرافضة على أطرافها في ظل إفساد كبير تعمل عليه حكومة آل سلول لعلمنة البلاد والسعي في إكفار أهلها ونشر الرذيلة بينهم والإطاحة بما يمكن أن يعد الرسوم رسوم الشرع وأهله ولم يقتصروا على ذلك فحسب بل شاركوا مشاركة عسكرية حقيقية مع أمم الكفر لحرب الإسلام والسنة في العراق والشام فهم رأس كل بلية وسبب كل رزية فيا رجال الجزيرة يا أحفاد الصحابة أعيدوا عليهم الكرة تلو دونكم أعداء الله دونكم أمنهم وأسكرهم وشرطهم دونكم أزلامهم وأصحاب أقلامهم دونكم أمراؤهم ووزراؤهم وأبواق إعلامهم وتذكروا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان يا أهل السنة إنه ما بقي لكم بعد الله إلا دولة الخلافة تصون دينكم وتحفظ بيضتكم وتقوي شوكتكم تحيون فيها أعزاء أو تموتون شرفاء من غير أن يجراء على مس كرامتكم فيها رافضي ذليل أو نصيري خبيث أو ملحد حقيق أيها المسلمون الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها لقد ظلت تركيا العلمانية المرتدة خلال مدة جهادنا وصراعنا مع في الكفر خاسئة خانسة تطل بقرن وتستخفي بقرن تسعى لتحقيق مصالحها وأطماعها في شمال العراق وأطراف الشام ثم ترتد خشية أن يصلاها المجاهدون في عقر دارها بجحيم عملياتهم ولهيب معركتهم ثم إنها فكرت وقدرت ونظرت ثم عبست وبسرت واستكبرت ودخلت في حربنا كما تدخل الضباع المبتورة مستندة مستظلة بطائرات تحالف الصليب مستغلة انشغال المجاهدين بحرب أمم الكفر ودفاعهم عن أرض الإسلام وظنت أنها آمنة من أن ينزل بساحتها أبناء التوحيد وأسود الجهاد ألا إنه من مأمنه يؤت الحذر أيها الموحدون لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله وغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا ثم أدرجوها في مناطق سراعكم الملتهبة ويا أجناد الخلافة في أرض الشام ها قد جاءكم الجندي التركي الكافر وإنما دم أحدهم كدم الكلب خصة ورداء فأروهم بطشكم واصلوهم بنار غضبكم وخذوا بثأر دينكم وتوحيدكم من إخوان الشياطين وقدوة المرتدين وحلفاء الملحدين فلن يغلب شركهم توحيدكم ولا نفاقهم إيمانكم وإن الله مع المتقين هذا ما وعدنا الله ورسوله لقد غد الإخوان المرتدون رأس حربة مسمومة يحملها الصليبيون لحرب الخلافة فلم يقتصر كفر هذه الفرقة الغاوية على شركها بالله في التساتير والتشريعات الباطلة ومنازعة الله في حكمه وموافقة أمم الكفر على كفرهم حتى صارت طائفة لا دين لها أشبه بالزنادقة والباطنية بل إنها غدت ذراعا أسكريا وثيقا في منظومة التحالف الصليبي على الإسلام وأهله لا غنى لهم عنه على الأرض وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون فانظروا إلى العراق والشام وليبيا وتونس وغيرها من البلدان فإنكم لا تجدون فيهم إلا مشركا مشاركا بالقوانين والتشريعات الكافرة أو مصاففا موالفا للجيوش الصليبية أو الرافضية أو العلمانية الملحدة مقاتلا مناكفا للمجاهدين في سبيل الله الساعين لإقامة حكم الله في الأرض فهم بحق إخوان الشياطين والعميل العامل للصليبيين قاتلهم الله أن يؤفكون أيها المجاهدون في سبيل الله اعلموا أنكم اليوم درع الإسلام وحصنه المتين فإياكم إياكم يرحمكم الله أن يؤت الإسلام والمسلمون من قبلكم فإن سنن الله لا تحابي أحدا والله تبارك وتعالى استعملكم وأورثكم لينظر كيف تعملون فاستعملوا تقوى الله وطاعته في ابتضاء نصره ووعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وتجنبوا معصيته ومخالفة أمره فإن عاقبة ذلك وخيمة على جميعكم وإني تال عليكم وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومن معه من الأجناد حيث قال فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا واعلموا أن عليكم في مسيركم حفرة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاص الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخة الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم أسأل الله ذلك لنا ولكم انتهى كلامه رضي الله عنه أيها المجاهدون قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر وها أنتم اليوم قد أورثكم الله هذه الأرض المباركة وحملكم أمانة تحفظها والدفاع عنها والثبات على إقامة حكم الله فيها فاحذروا أن يستزلكم الشيطان بانحياز عن أرض أو انسحاب من ثغر بل اصبروا وصابروا ورابطوا واثبتوا ولا تردوا موارد الذل بعد أن أعزكم الله ولا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير ولا تهبطوا بعد الرفعة إلى مراتب الدون والضعى واعلموا أن ثمن بقائكم في أرضكم بعزكم أهون بألف مرة من ثمن انسحابكم عنها بذلكم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان فإن خرجتم من أرض بذنوبكم فأرجعوها بتوبتكم وتقواكم ربكم فإنه حقيق أن يكون لكم ذلك تذكروا أن عدوكم إن كان يقاتل في سبيل الطاهوت فأنتم تقاتلون في سبيل الله العظيم وإن كانوا يقاتلون من أجل كلمة الكفر فأنتم تقاتلون من أجل كلمة الله وإن كانوا يقاتلون من أجل عرض من الدنيا قليل فأنتم تقاتلون من أجل ثواب عظيم وتجارة تنجيكم من عذاب أليم وإن كانوا يقاتلون وفي صدورهم الخنا والكفران فأنتم تقاتلون وفي صدوركم الإيمان والقرآن وإن كانوا يقاتلون وعاقبتهم النار فأنتم تقاتلون والعاقبة جوار الرحمن وجنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا ما وعدنا الله ورسوله ثم إني أحذركم النزاع والخلاف بينكم في علومكم وأعمالكم وأنتم في عدوة واحدة توحدون ربكم وتجاهدون عدوكم وتسعون لإعلاء كلمة الله في الأرض يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئه فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فالنزاع مدعاة للفشل وتسلط العدو والاختلاف سبب للشر ووقوع العداوة بينكم ولا تكونوا كالذين خلو من قبلكم من الأمم أخذوا بحظ وتركوا حظا فجعل الله العداوة والبغضاء بينهم قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وإياكم الاختلاف على أمرائكم اسمعوا لهم قربة وأطيعوا لهم عبادة ما لم يأمروكم بمعصية وأعلموا أن خلافكم إياهم من أمر الجاهلية وإنما أعزكم الله بالإسلام والجماعة والسمع والطاعة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وتذكروا وتأملوا قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإلى جنود الخلافة في خراسان وبنجلادش وأندونيسيا والقوقاز والفلبين واليمن والجزيرة وسينا ومصر والجزائر وتونس وليبيا والصومال وغرب أفريقيا اعلموا أنكم اليوم دعائم الإسلام في الأرض وأوتاد الخلافة فيها أذهلتم أمم الكفر بجهادكم وصبركم وثباتكم علمتم الناس كيف تكون مسالك النصر بحسن الاجتماع وامتثال الطاعة وتكوين جماعة المسلمين الكبرى في واقع استمر الجاهلية الجهلاء بكثرة الفرقة والبقاء على الشتات ولقد أغضتم باجتماعكم وجهادكم أمم الكفر كما كان غيظهم بقيام الخلافة سواء وعليه فإنهم سيسعون لإطفاء نور الله بينكم ببث أسباب الفرقة والاختلاف فاصبروا وصابروا ولا تخافوا واثبتوا فلا تفرنوا عند إرادة القتال فإذا صبرتم فإن الله يؤيدكم وينصركم ويثبت أقدامكم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف واعلموا أنه إن قتل بعض قادتكم فإن الله مخلفا لكم مثله أو خيرا منه والله لن يضيعكم فلا تحزنوا إن الله معنا ولا أيها المجاهدون الصابرون على البأساء والضراء في سرت. لقد لقنتم الأعداء من صبركم دروسا وكتبتم لمقامات المجد والثبات بدمائكم الطاهرة طروسا كانت أوروبا الصليبية ولا تزال تطمع بأن تغزو مهد الخلافة وحصن الإسلام في العراق والشام حتى زلزلتم أمنها بنشأتكم وقلبتم موازين سياساتها بجهادكم فصرتم العقبة الكأداء والصخرة الصلبة التي تكسرت عندها إرادتهم وتحطبت بها مشاريعهم إن عدوكم يألم كما تألمون ولكنكم ترجون من ربكم ما لا يرجون فياكم أن تبرحوا مقاعد قتالكم ومواطن رباطكم فلقد أوشك عدوكم أن يمل أو يدفع فيفل ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر إخواننا المسلمين عامه لأنه إن السبل وتقطعت الطرق بالهجرة إلى أرض العراق والشام فقد جعل الله لهم سبيلا واسعة للهجرة إلى تلك الولايات المباركة ليقيموا هنالك صرحا من صروح الإسلام ويحوزوا فضل السبق في نصرة دين الله وأعلاء كلمته قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي يفعبدون. وإلى إخواننا القابطين على الجمر الذين ابتلاهم الله بالأسر إن على قدر ما نحن فيه من منازلة ضخمة لأعداء الله فإننا والله ما نسيناكم ولن ننساكم كيف وأنتم أرقنا الدائم وهمنا الذي لا يبرح نسأل الله أن يجعل فك أسركم على أيدينا وكسر سجونكم بأسلحتنا وحديدنا وما ذلك على الله بعزيز فعليكم بالتضرع إلى الله ببلائكم وتذكروا أن الله يصنعكم ليوم تنصرون فيه دينكم ودولتكم وإني أحرضكم على الدعاء العظيم لإخوانكم في الدولة الإسلامية أن يهيئ الله لهم من أمرهم رشدا وأن يجعل معونته الحسنى لهم مددا ويغنيهم به عمن سواه فك الله أسركم وكشف كربكم وجبر كسركم وقوى عزمكم وجعل لكم فرجا ومخرجا أيها المسلمون في كل مكان إني معزيكم ومعزي المجاهدين عامة بمقتل الشيوخ والقادة وعلى رأسهم الشيخ أبو محمد العدناني والشيخ أبو محمد الفرقان رحمهم الله وأعلى في الفردوس مسكنهم فقد كانوا لنا من خيرة الوزراء وصالح الأمراء إلى ما شرفهم الله به من حسن السابقة وقديم الفضل والجد في تشييد صرح الخلافة وحكم الله في الأرض حتى قضوا نحبهم وأوفوا ما بذمتهم نحسبهم كذلك والله حسيبهم إلا أننا نبشركم بفضل الله ومنه أن الخلافة ما تأثرت بمقتلهم فضلا عن أن تقف عجلة الجهاد بفقدهم بل إن تلك الأجساد الطاهرة ما هي إلا قرابين نقدمها بين يدي الله طلبا لمرضاته واستجلابا للنصر المبين والفتح القريب بإذن الله فلقد علمنا في كتاب الله أن استشهاد القادة والصالحين والباب الأقرب للتمكين في الأرض وثواب الدنيا والآخرة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 وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم عليك بالكفرة المجرمين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك اللهم أعنا عليهم بسنينك سني يوسف اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم من أرادنا وأراد ديننا وجهادنا بسوء فجعل دائرة السوء تدور عليه حتى يهلك نفسه بيديه اللهم انكر لنا ولا تمكر علينا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بلغوا منا بابك للسلامة بلغوا حضرة المولى الإمامة وزائر الأسد في الشأمة فظل سوف نبقى حاملين الاستقامة ستا حرف فکر او تدبیل آزاد دی ستا شمره قدمت شمس صمود ولاده قدر نجومان لیو قام او